وسخّر لكم الليل وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لكم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكَرُونَ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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وَلَهُ مَا في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 يتوارى من القوم من سوء ما أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء أما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة متن السوء ولله المتن الأعلى وهو العزيز الحكيم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 افَبِنعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرًّا وَجَهۡرًا هَلۡ يَسۡتَوُونَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَ ٱلرَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَا أَبۡكَمُ لا يَقۡدِرُ على شَيۡءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوۡلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَاهُ أَيۡنَمَا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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِ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 وَإِذَا رَأَنَّ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الشُّرَكَاءُ نَالَ اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ قَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنك تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 عَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ